دين الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن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 ان يعبدوا الله واتقوه وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أَجَلِ الله كنتم تعلمون قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ واستغشوا فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَوْشَوْا ثِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ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 ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم, جنات ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا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 ويجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا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 قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك عبادك ولا يلدون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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها